فالتقوى إذن سبب لزيادة الفهم ويدخل في ذلك أيضا الفراسه أن الله يعطي المتقية فراسه يميز بها حتى بين الناس بمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق أنه بر أو فاجر حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما اعطاه الله من الفراسه ويدخل في ذلك ايضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم ومن ذلك ما حصل لكثير من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة فسمعوه يقول في أثناء الخطبة يا سارية الجبل يا سارية الجبل فتعجبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة فإذا الله سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها سارية بن زنيب وكان العدو قد حصرهم فكشف الله لعمر عن هذه السارية، عن عن هذه السرية كأنما يشاهدها رائعي فقال لقائدها يا سارية الجبل يعني تحصن بالجبل فسمعه سارية وهو القائد وهو في العراق ثم اعتصم بالجبل هذه أيضا من التقوى لأن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله عز وجل فالمهم أن من آثار التقوى أن الله تعالى يجعل للإنسان فرقان يفرق به بين الحق والفاطل وبين الفر والفاجر وبين أشياء كثيرة لا تحصل لغير المتقي. الثانية فإلى الثاني قال ويكفر عنكم سيئاتكم وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجتنفة الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فالكفارة تكون الأعمال الصالحة وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه الفائدة الثالثة قال ويغفر لكم بأن ييسركم للاستغفار والتوبة فإن هذا من نعمة الله على العبد أن يسره للاستغفار والتوبه ومن البلاء للعبد أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب فيصر عليه والعياذ بالله كما قال الله تعالى قل هل منبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سائمهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس لا يقلع عن الذنب لأنه زين له والعياذ بالله فعرف وصعب عليه أن ينتشل نفسه منه لكن إذا كان المتقين لله عز وجل سهل الله له الإقلاع عن الذنوب حتى يغفر له وربما يغفر الله له بسبب تقواه فيكون فتكون تقواه كالمكفره لسيئاتك كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم فإن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فيقع تقع الذنوب من أهل, من اهل بدر مغفوره يغفرها الله عز وجل لما حصل منهم من الغزوه العظيمه التي نفع الله بها المسلمين والله ذو الفضل العظيم اي صاحب الفضل العظيم الذي لا يعدله شيء ولا يوازيه شيء فإذا كان الله تعالى موصوفا بهذه الصفه فاطلوا بالفضل منه سبحانه وتعالى وذلك بتقواه والرجوع إليه والله أعلم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادل العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها ايعلموا احكام أحكام الشرع قدمنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في تقوى الله عز وجل ثم ذكر حكث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس فقال أتقاه يعني أن أكرم الناس أتقاه لله وهذا الجواب مطابق تماما لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اكبر فالله سبحانه وتعالى لا ينظر الى الناس من حيث النسب ولا من حيث الحسب ولا من حيث المال ولا من حيث الجمال وإنما ينظر سبحانه وتعالى إلى الاعمال فاكرم الناس عنده ابقاهم له ولهذا يمد اهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباضية. لانهم لأنهم اكرم خلقه عنده، ففي هذا حد على تقوى الله عز وجل، وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده. ولكن الصحابة ليسوا لا يريدون هذا بهذا السؤال، لا يريدون الأكرم عند الله. قالوا ليس لسنا عن هذا نسألك. ثم ذكر لهم أن أكرم الخلق يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن ابراهيم فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا من سلالة الأنبياء فكان من أكرم الخلق فقالوا لسنا عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني معادن يعني أصولهم،, يعني أصولهم وأنسابهم خياركم في الجاهليه خياركم في الإسلام إذا فقه يعني أن أكرم الناس من حيث النسب والمعادن والاصول هم الخيار في الجاهلية لكن بشرط إذا فقه فمثلا من المعروف أن بني هاشم هم خيار قريش هم خيارهم في الإسلام لكن بشرط أن يفقهوا في دين الله وأن يتعلموا من دين الله فإن لم يكونوا فقهاء فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنا فإنهم ليسوا أكرم الخلق عند الله وليسوا خيار الخلق فلهذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دين وهذا لا شك فيه أن النسب له أثر ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس نسبا وأشرفهم نسبا ومن ثم كان منهم نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق والله أعلم حيث يجعل رسالته فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشرف البطون وأعلى الأنساء والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرم الخلق أتقاهم لله فإذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله ولا منزلة عنده فعليك بالتقوى فكلما كان الإنسان لله اتقى كان عنده اكرم اسال الله ان يجعلني واياكم من المتقين اللهم صل وسلم عليه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اين اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم هذا الحديث ساقه الملك رحمه الله فيما فيه من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى بعد ان ذكر حال الدنيا فقال ان الدنيا حلوه خضره حلوة في المذاق خضرة في المرأة والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا ثم تطلبه النفس ثانيا والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه فالدنيا حلوة في مذاقها خضرة في مرآها فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر هم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل فقال وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون هل تقومون بطاعته وتنهون النفس عن الهوى وتقومون بما اوجب الله عليكم ولا تغتروا في الدنيا أو أن الأمر بالعكس ولهذا قال فاتقوا الله اتقوا الله يعني قوموا بما أمركم به وتركوا منهاكم عنه ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونظرتها كما قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال فاتقوا الله واتقوا النساء اتقوا النساء يعني احذروهن وهذا يشمل الحذر من المراه في كيدها مع زوجها ويحذر ويشمل ايضا الحذر من النساء وفتنتهن ولهذا قال فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء افتتنوا في النساء فظلوا وأظل والعياذ بالله ولذلك نجد أعداءنا أعداء ديننا أعداء شريعة الله عز وجل يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الأعمال حتى يصبح الناس كأنهم الحمير. لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم العياذ بالله وتصبح النساء وكأنه الندماء أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة كيف يزينونها كيف يجملونها كيف يأتون لها بالمجملات والتحسينات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد وتنتق الشعر الساق الذراع الوجه كل شيء حتى يجعلوا أكبر هم النساء هو أن تكون المرأة كالصورة كأنها صورة من بلاستيك لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد ثم إن أعداءنا أعداء دين الله أعداء شريعة الله أعداء الحياء يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق ويجعل الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل ويحصل من فراغهم هذا شيء شر كبير وفتنه عظيمه لأن الشباب والفراغ والغنى من اعظم المفاسد كما قيل إن الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء أي مفسده فهم يقحمون النساء الآن في الوظائف الوظائف الرجاليه ويدعون الشباب ليفسد الشباب ويفسد النسل أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط ومفسدة الزنا والفاحشة سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج كل ذلك محتمل محتمل إذا كان المرأة مع الرجل في الوظيفة وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف فيها الرجال والنساء. ثم إن المرأة إذا وظفت فإنها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها وتصبح أولي متفككه ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم وحينئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق ولو كان الدين على غير دين الإسلام ولو كان الخلق على خلق فاسد نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا نعطل رجالنا ونسلل نساءنا ثم إن هذا أيضا فيه مسجد عظيمه وهي تفكك الاسره لأن الطفل اذا نشا ليس امامه الا الخادم نفس أمه ونفس اباء وفقد الابن الطفل تعلقه بقلبه ففسدت الوقوت وتشتتت الأسر وحصل من, ذلك من في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله ولا شك أن اعداءنا وأذناب أعدائنا لأنه موجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء درسوا عندهم وتربطوا بأفكارهم السيئة ولا أقول إن إنهم غسلوا أدمغتهم بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام قد يقولون إن هذا لا يعارض العقيدة ولكننا نقول هو يهدم العقيدة ليس معارضه العقيدة أن الإنسان يقول أن, أن الله له شريك أو ان الله ليس بموجود أو ما أشبه ذلك لا هذه المعاصي تهدم العقيدة هدما لأن الإنسان يبقى يكون كأنه ثور أو حمار لا يهتم بالعقيدة ولا بالعباده لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء وقد جاء في الحديث الصحيح ما تركت بعد فتنة أضر على النساء على الرجال من النساء ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ولهذا يجب علينا نحن ونحن والحمد لله امه مسلمة أن نعارض هذه الأفكار وأن نبث ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة وإن كان يوجد عندنا قوم لا كثرهم الله ولا أنا لهم مقصودهم يوجد قوم منا في هذه البلاد قوم يريدون هذا الأمر يريدون هذه الفتنة وهذا الشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ لكنهم يعلمون أن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مقدسات المسلمين وقبله المسلمين ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها كل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل فإذا انهدم الحياة والدين في هذه البلاد فسلام عليها سلام على الدين والحياة لهذا أقول يا أخوان يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار وأن نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فينا سريان, سريان, سريان النار في الهشيم فتحرقنا نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم وأن لا يبلغهم منالهم وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم إنه جواد كريم أقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم من هذا الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب التقوى هذا الحديث حديث مما سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الهدى هنا بمعنى العلم والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم وغيره من الناس لأن, لأن الله سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق العلم والتوفيق للحق أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فانه يفسر بمعنى العلم لأن الأصل في اللغات العربية أن العطف يقتل المغايرة فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى الآخر وأما قوله والتقى فالمراد بالتقى هنا تقوى الله عز وجل فسال النبي صلى الله عليه وسلم رده التقى يعني أن يوفقه لتقوى الله لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولنحصل على شيء فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله عز وجل وأما قوله العفاف فالمراد به ان يمن الله عليه بالعفاف والعفه عن كل ما حرم الله عليه فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام ان خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين والا فهو من باب عطف المترادفين فالعفاف أن يأكل الإنسان عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق في جميع المحارم التي حرمها الله عز وجل وأما الغنى فالمراد به الغنى عن ما سوى الله يعني الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه سبحانه وتعالى والإنسان لا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير دليل، لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة والحاجة إلى الله عز وعباده فهو يسأل عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل الغنى فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وأن نسال الله الهدى والتقى والعفاف والغنى وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر وأن الذي يملك ذلك هو الله وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون الله فإن هؤلاء ضالون في دينهم سفهاء في عقولهم لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما اوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله فإنهم ليسوا مستحقين لأن يدعوا من دون الله بل إنهم أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعونهم من دون الله عز وجل قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله أن تقول للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لي بحق ليس من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إله من دون الله ما يكن لي أن أقول ما لست حق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما عمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى طبور من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء فإن هذا العمل سفه في العقل وضلال في الدين وهؤلاء لن ينفعوا أحدا أبدا هم جثث هامدة جثث هامدة هم بأنفسهم لا سطر الحراك فكيف يتحركون لغيره واللهم أفتو قال رحمه الله تعالى وعن ابي طنيف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقال الله منا فليأتي التقوى رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال النوالد رحمه الله تعالى فيما نقله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن قال سنرس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها أثقى لله منها فليأت الذي هو أثقى اليمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بأي أحد من الصلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك فمن حلف بغير الله فهو ولا يمين عليه لأنها يمين غير معقدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا ينبغي للانسان أن يكثر من اليمين فإن هذا هو معنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم على رأي بعض المفسرين قال احفظوا أيمانكم يعني لا تكثروا الحلف بالله وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة بمشيئة الله فتقول والله إن شاء الله لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أن يتيسر لك ما حلفت عليه والفائدة الثانية أنك لو حلفت فلا كفاره عليك فمن حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ولو خالف من حلف عليه ولكن إذا اليمين اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل أما اليمين على شيء ماضي فلا كفاره فيها ولكن إن كان الحالف كاذبا فهو آثم وإن كان صادقا فلا شيء عليه فالحلف على شيء ماضي لا تسأل فيه هل عليه كفارة أو, ما عليه أو ليس عليه كفاره لأنه لا كفرة على يمين في شيء ماضي وإنما يسأل عن هل يأتم أو يسلم إن كان صادقا فهو سالس وإن كان كاذبا فهو آثم مثال هذا لو قال قائل والله ما فعلت كذا والله ما فعلت كذا فهنا ليس عليه كفاره صدق أو كذا لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو سالم من الاسم، وإن كان كاربا لأن كان قد فعله فهو آثم أما اليمين التي بها الكفاره فهي التي على شيء مستقبل فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت والله لا أفعل كذا فهنا نقول إن فعلته فعليك كفار وإن لم تفعل فلا كفارت عليك والله لا أفعل كذا نقول الآن هذه يمين منعقدة فإن فعلته وجبت عليك الكفاره وإن لم تفعل فلا كفارت عليك ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكف عن يمينك الذي هو أتقى فإذا قال قائل والله لا أكلم فلانا وهو مسلم فإن الأتقى لله أن تكلم لأن هجر المسلم حرام فكلم وكفر عن يمينك لأن هذا أثقل لله. ولو قلت والله لا لا أزور قريبي، فهنا نقول زيارة القريب صلة، صلة, صلة رحم، وصلة الرحم واجبة. فصل قريبك وكفر عن يمينك لأن لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فرأى غيرها أثقى لله منها فليكفر عن يمينه ولئة الذي هو خير وعلى هذا فقس فصار القلاصة الآن أن نقول اليمين على شيء ماضي لا يبحث فيها عن الكفاره لأنه ليس فيها كفاره لكن إما أن يكون الحالف سالما وإما أن يكون آثما فإن كان كاذبا فهو آثم وإن كان صادقا فهو سالم اليمين على المستقبل هي التي فيها كفارة فإذا حلف الانسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله فهذا لا كفاره عليه ولو خالف والله موفق سبحان الله يزل. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى عن ابي امامه صدي بن اجنان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه مالكم واطيعوا امراءكم تدخلوا جنه ربكم رواه الترمذي باخر كتاب الصلاه وقال حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابي الباهني رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداء وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين راتبه وعارضه فاما الراتبه فهي خطبه في الجمع والاعياد فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد واختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف هل هي راتبة أو عارضة وسبب اختلافهم أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام فذهب بعض العلماء إلى أنها من الخطب الراتبه وقال إن إن الأصل أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت مستقر ولم يقع الخسوف مرة أخرى فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى نقول إنها من الخطب العارضة وقال بعض العلماء بل هي من الخطب العارضة التي إن كان لها ما يدعو إليها خطب وإلا فلا ولكن الأقرب أنها من الخطب الراتبة وأنه يسن للإنسان إذا صلى صلاه الكسوف أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكن عائشة رضي الله عنها لم تقبل بذلك فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق وكذلك خطبته حينما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأهم فريشا شأنها فطلبوا من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا من زيد بن ثابت فطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع فشفع ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس وأخبرهم بان الذي أهلك من كان قبلنا انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف سرقوه واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد في حجه الوداء خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه وخطب يوم النحر ووعظ الناس وذكرهم وهذه خطبه من الخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جملة ما ذكر في خطبته في حديث الوجاء أنه قال أيها الناس اتقوا ربكم أيها الناس اتقوا ربكم وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وعمدهم بنعمه واعدهم لقبول رسالاته فأمرهم أن يتقوا الله صلوا خمسكم يعني صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وصوموا شهركم يعني شهر رمضان وأدوا زكاة أموالكم يعني أعطوها مستحقها ولا تبخلوا بها وأطيعوا أمراءكم يعني من جعلهم الله أمراء عليكم وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان ويشمل الأمين العام أمير الدولة كلها فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصيه في الله أما في معصيه الله فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق جل وعلا ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فحطف طاعه ولا الامور الأمور على طاعة الله ورسوله وهذا يدل على أنها تابعة لأن المطوف تابع لما طوف عليه لا مستقل ولهذا تجد أن الله جل وعلا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول فأتى بالفعل ليتبين بذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة يعني تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة الله ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله أما غيره من ولاه الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله ولهذا جعل طاعتهم تابعه لطاعة الله ورسوله ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين لأن بعض الجهال إذا نظمت أولاة الأمور أنظمة لا تخالف الشر قال لا لا يلزمني ان أقوم بهذه الأنظمة لأنها ليست بشرع لا توجد في كتاب الله ولا في سنه رسوله وهذا من جهلك بل نقول إن امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله وموجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا أيها الذين الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة أمر بطاعه ولاه الأمور ومنها هذا الحديث فطاعة ولاه الأمور فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله ورسوله مما أمر الله به ورسوله ولو كنا لا نطيع ولاه الأمور إلا بما أمر الله به ورسوله لم يكن للامر بطاعتهم فائدة لأن طاعة الله ورسوله مأمور بها سواء أمر بها ولاه الأمور أم لم يأمروا بها فهذه الأمور التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تقوى الله الصلوات الخمس الزكاة الصيام طاعة ولاه الأمور هذه من الأمور الهامة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها وان يمتثل أمر, امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها والله اعلم قال رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل قال الله تعالى ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم بخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل جمع المؤلف بينهما لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين فاليقين هو قوة الإيمان والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه فيرى الغائب الذي أخبر الله عنه ورسوله يراه كأنه حاضر بين يديه وهو أعلى, أنواع أعلى درجات الإيمان هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة منها التوكل على الله عز وجل والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار. أن يعتمد الإنسان على الله في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار ومن يتوكل على الله فهو حسن. ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصود في الدنيا والآخرة ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدا لأنه موقن بكل ما أقر الله به ورسوله متوكل على الله عز وجل ثم ذكر المؤلف ايات في هذا الباب منها قوله تعالى ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله رضي الله عنه الاحزاب طوائف من قبائل متعدده تالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على حرب. وتجمع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في وصفها وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شده الخوف وتظنون بالله الظنون الظنون البعيدة هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فانقسم الناس في هذه الأزمة العظيمة العصيبة إلى قسمين قينهم الله عز وجل في هذه الآيات قال هناك ابتلي المؤمنون وزنزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أعوذ بالله المنافقون الذين يضهون الإيمان ويفتنوا الكفر والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قالوا كيف يقول محمد إنه سيفتح كسرى وقيصر وصنع وهو الان محاصر من هؤلاء الناس كيف يمكن هذا فقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا اما المؤمنون فقال الله عنهم ولما راى المؤمنون الأحساب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله الفرق بين الطائفتين هؤلاء لما رأوا الاحزاد ورأوا هذه الشدة عارموا انه سيعقبها نصر وفرج وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله سيقول النصر وستفتح ممالك كسرى وقيصر واليمن وهكذا كان لله الحمد الشاهد قوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا غاية اليقين أن يكون الإنسان عند الشدائد وعند الكرب ثابتا مؤمنا موقنا عكس من كان توكله ضعيفا ويقينه ضعيفا فإنه عند المصائب والقرب ربما ينقلب على وجهه كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف إن على طرف فإن أصابه خير اتمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو مبين كثير من الناس ما دام في عافية فهو مطمئن ولكن إذا ابتلي والعياذ بالله انقلب على وجهه ينقلب على وجهه فربما يصل إلى حد الردة والكفر يعتذر على الله في القضى وقدر يكره تقي الله وبالتالي يكره الله والعياذ بالله لأنه كان بالاول لم يصبه أذى لم تصبه فتنة ولكنه في الثاني اصابته الفتنه فانقلب على وجهه وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف يخاف ويوجل ويخشى من زير القلب ويسأل الله دائما الثبات فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء ان شاء أقامه وإن شاء أزاغه العياذ بالله فنسال الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يرزقنا الاستقامة على, على دينه والثبات عليه قال رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة في سياق الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل ما سبق الكلام عليه في الآية الأولى ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هذه الآية نزلت في الصحابه رضي الله عنهم حين حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء فقيل لهم إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم وجمع لكم الناس فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وصيب بهذه النكبة العظيمة قتل منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من صحابته رضي الله عنهم ما حصل ومع هذا استجابوا لله والرسول قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني أن أبا سبيان ومن معه ممن بقي من كبراء قريش قيل جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون صالح ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره قيل لهم للصحابة اخشوا هؤلاء ولكنهم ازدادوا إيمانا لأن المؤمن كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانا بالله لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العصيص لهذا زادهم ايمانا هذا القول وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا يعني كافينا في مهماتنا وملماتنا، ونعم الوكيل أي نعم الكافي جل وعلا فإنه نعم المولى ونعم النصير ولكنه إنما يكون ناصرا لمن انتصر به واستنصر به، فإنه عز وجل أكرم الأكرمين واجود الأجودين إذا اتجه الإنسان إليه في أموره أعانه وساعده وتولى، ولكن البلاء من بني آدم، البلاء منه، حيث يكون الأعراض كثيرا في الإنسان ويعتمد على الأمور المادية. دون الأمور المعنوية قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ذهبوا ولكنهم لم يجدوا كيدا وابو سفيان ومن معه ولوا على أدبالهم ولم يكروا على النبي صلى الله عليه وسلم فكتبت للصحابة غزوة من غير قتال كتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال قال تعالى فامقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم أولياءه يعني يلقي في قلوبكم الخوف من أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الشيطان يأتي إلى المؤمن يقول احذر أن تتكلم في فلان ترى إنسان يمكن يحبسك يمكن يقول فيك يمكن يقول فيك كذا وكذا فيوخوفك أصحى أن تخبر عن فلان المجرم لأنه مجرم يؤذيك ويفعل ويفعل ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف اولياء الشيطان لأن الله قال قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف كيده وأولياءه ضعيف بالنسبة للحق فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لو ما وأن لا يخاف إلا الله ولكن يجب أن يكون سيره على هدى من الله عز وجل إذا كان سيره على هدى من الله فلا يخاف من أحد والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب اليقين والتوكل وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون والايات في فضل التوكل كثيره معلومه يا سبق لنا الايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب اليقين والتوكل ثم ساق بعض الآيات في هذا ومنها قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل اعتمد عليه في أمورك كلها تقيقها وجليلها لأن الله عز وجل إذا لم ييسر لك الأمر لن يتيسر لك ومن أسباب تيسيره أن, ان تتوكل عليه لا سيما إذا دهمتك الأمور وكثرت الهموم وازدادت الخطوب فإنه لا ملجأ لك إلا الله عز وجل فعليك بالتوكل عليه والاعتماد عليه حتى يفئك وفي قوله تعالى الذي لا يموت دليل على امتناع الموت على الرب عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالله عز وجل لا يموت لكمال حياته فإنه دائما هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينام أيضا لكمال حياته وقيوميته قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أما الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون وأما الرب عز وجل فإنه لا ينام لأنه غني عن النوم البشر ينامون لأنهم بحاجة له فإن الأبدان تتعب وتسأم وتمل والنوم راحة راحة عما مضى من التعب وتجديد نشاط لما يستقبل من العمل أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم وقال الله تعالى من يتوكل على الله فهو حسبك اي كافي فاذا توكلت على الله كفاك كل شيء وإذا توكلت على غير الله وكلك الله اليه ولكنك تخذل ولا تتحقق لك امور وقال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اولئك هم المؤمنون حقا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي إذا ذكرت عظمة وجلاله وسلطانه خافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض اياما حتى يعوده الناس أما نحم قلوبنا قاسيه نسال الله لنا أن يلينا قلوبنا فإنها تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد نسأل الله العافية لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده أما قلوبنا الآن أحجاد أو أشد يقال للإنسان اتق الله اتق الله اتق الله ولكن لا سفيده وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا إذا سمعوا كلام الله عز وجل ازدادوا إيمانا ازدادوا إيمانا من وجهين الوجه الأول التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضي هو الماضي هو المستقبل والثاني القبول والإذعان لأحكام الله فيمتثلون ما امر الله به فيزداد بذلك ايمانا وينتهون عما نهى الله عنه تقربا اليه وخوفا من فيزداد ايمانا فهم اذا يتل عليهم الملائكه ازدادوا ايمانا من من هذين الوجهين وهكذا اذا رايت من نفسك انه كلما تلوت القران ازدت ايمانا فان ذلك من علامه التوفيق أما إذا كنت تقرا القرآن ولا تتأثر به فعليك بمداوات نفسك عليك بمداوات نفسك لا أقول أن تذهب إلى المستشفى تأخذ جرعة من حبوب أو, أو مياه أو غيرها ولكن عليك بمداوات القلب فإن القلب إذا لم ينتبع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض نسال الله العافية فأنت يا اخي أنت طبيب نفسك لا تدبي الناس تقرأ القرآن عند أي انك تاثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك فأنت مؤمن وإلا فعليك بدواء نفسك داوي نفسك داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده يعني موت قلب أما موت الجسد فبعده حياة بعده بعث جزاء حساب يقول عز وجل وإذا تلت عليهم آياتهم زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون على ربهم فقط يتوكلون وهنا قدم المعمول على ربهم إشارة إلى الاختصاص والحصر وانهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل لأن غير الله إذا توكلت عليه فإنما توكلت على شخص مثلك مثلك ولا ولا, ولا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك ولكن اعتمد على الله عز وجل ولهذا قال وعرى ربهم يتوكلون لا على غيره يعتمدون على الله في أمور دينهم وفي أمور دنياهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاة ياتون بها مستقيمة وواجباتها وشروطها وأركانها ويكملونها بمكملاتها ومن ذلك أن يصلوها في أوقاتها ومن ذلك أن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم لأن صلاة الجماعة كان الناس لا يتخلفون عنها إلا منافق أو معذور قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها أي عن الصلاة إلا منافق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين يعني رجل المريض يؤتى يهادى بين رجلين عن معناه ما اثنين يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف لا يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم أما كثير من الناس اليوم فإنهم على العكس من ذلك يتكاثلون ويتنأ ويتأخرون عن صلاة الجماعة ولهذا لو قارنت بين الصلوات النهارية وصلاة الفجر لرأيس فرقا بينا لأن الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر النوم ولا يهتمون بها كثيرا ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون ما اموالهم في مرضات الله وحسب أوامر الله وفي المحل المناسب أولئك هم المؤمنون حقا حقا هذه توكيد للجملة التي قبلها يعني أحق ذلك حقا لهم مغفرة ورزق كريم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم نقل مؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الوهق فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سرعد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاف الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين أورجوا في فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تفوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاسة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من ايات التوكل ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الامم عرضت عليه يعني اوري الامم عليه الصلاة والسلام وانبياءهم يقول فرات النبي ومعه الرهيت يعني معه الرهيت القليل يعني ما بين الثلاثه الى العشره والنبي ومعه الرجل والرس والنبي وليس معه احد يعني أن الانبياء عليهم الصلاه والسلام ليس كلهم قد أطاعهم قومهم بل بعضهم لم يطعوا أحد من قومه، وبعضهم أطاعه الرهد وبعضهم أطاعه الرجل والرجلاء وانظر أن نوح عليه الصلاة والسلام مكت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الله قال الله تعالى وما امن معه الا قليل كل هذه المده الف سنه الا خمسين عاما وهو يدعوه ولكنه لم يلق منهم قبولا بل ولا سلم من شرهم قال واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يمرون به فيسخرون منه يقول رفع علي السواد رفع عليه السواد يعني بشر كثير فيهم جهمه من كثرتهم فضلنت عنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعه بعث في بني إسرائيل وأنزل الله عليه التوراة التي هي أم الكتب الإسرائيلية قال ثم قيل لي انظر فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم وفي لفظ قد سد الأفق فقيل انظر إلى الأفق الثاني فنظرت إليه فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا لأنه منذ بعث إلى يوم القيامة والناس يتبعون صلوات الله وسلمه عليه. فكان أكثر الأنبياء تابعا قد ملأ أتباعه ما بين الأفقيين، ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. مع هذه الأمة سبعون الفا لا يدخلون الجنة لا يحاسبون ولا يعذبون. من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. وقد ورد ان مع كل واحد من سبعين الف سبعين الفا اذن اضرب سبعين الف في سبعين الف يكون الذين هؤلاء الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك ومن هؤلاء من هؤلاء قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعلهم الصحابة وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء كل أتى بما يظن فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يكونون فيه فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذا لفظ مسلم وفيه لا يرقون والمؤلف رحمه الله قال إنه متفق عليه وكان ينبغي أن نبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواة البخاري وذلك أن قوله لا يرقون كلمة غير صحيحة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن معنى لا يرقون يعني لا يقرؤون على المرضى وهذا باطل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى, يرقى على المرضى وأيضا القراءة على المرضى احسان فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاد خطأ لا يجوز اعتمادها والصواب هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه إذا أصابهم شيء ولا يكتوون لا يطلبون من أحد أن يقويهم إذا مرض. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله وحده فهذه اربع صفات لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الشاهد من هذه قوله وعلى ربهم يتوكلون هذا هو المناسب لباب التوكل إذن نقول إن قوله لا يرقون خطأ بل إن الذي يقرأ على غيره محسن وعمله هذا من أسباب كثبة الثواب لا من أسباب حرمان دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم لأنهم معتمدون على الله ولأن الطلب فيه شيء من الذل لأنه سؤال تسأل غيرك ربما تخرجه وهو لا يريد أن يقرأ وربما إذا قرأ, إذا قرأ عليك لا يبرأ المرض فتبتهمه وما أشبه ذلك لهذا قال لا يستبقون لا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويه لأن الكيء عذاب بالنار لا, يلج لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة ولا يتطيرون يعني لا يتشاعمون لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمشموم ولا بمذوق لا يتطيرون ابدا وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون إذا صار الطير وذهب نحو اليسار تشاءم إذا رجع تشاءم وإذا تقدم نحو الامام صار لهم نظر آخر وكذلك نحو اليمين والطيرة محرمة لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغير يتطير العرب فيما سبق بشهر في شوال يتطيرون به إذا تزوج الإنسان فيه يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال ودخل بها في شوال وكانت أحب نسائه إليه كيف يقال إنه يتزوج في شوال ما يوفى كان يتشاهمون بيوم الأربعة يوم الأربعة يوم كأيام الأسبوع ما فيه تشاؤم كان بعضهم يتشائم بالوجوه اذا راى وجها ينكره تشاء حتى ان بعضهم اذا فتح دكانه وصار أول اول من ياتيه رجل اعور لا غلق قلق دكانه قال له ما في رزق ندم هذا اول من جاء ما في رزق يتشاءمون والعياذ بالله والتشاؤم كما انه شرك اصغر فهو ايضا حصله على الانسان يتعلم من كل شيء نرى لكن لو اعتمد على الله وترك هذه هذه لا لسلم ولا, ولا صار عيشه صافيا سعيدا أما قوله على ربهم توكرون فمعناه أنهم يعتمدون على الله في كل شيء لا يعتمدون على غيره لأنه جل وعلا هو الذي قال في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسن. ومن كان الله حسبه فقد كوفي كل شيء هذا الحديث العظيم فيه صفات من لا من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منه ما شاء الله بادر بادر الى الخير وسبق اليه قال أنت منهم ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب نشهد على هذا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم فقام رجل آخر قال ادر الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة فرده النبي عليه الصلاة والسلام لكنه رد لطيف لم يقل لس منهم بل قال سبقك بها عكاشة واختلف العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة فقيل لأنه كان يعلم أن هذا الذي قال اجعل الله إذ منهم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق والمنافق لا يدخل الجنه فضلا عن ان يكون يدخلها بلا حساب ولا عذاب وقال بعض العلماء بل قال ذلك لان لا ينفتح الباب فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب ويقول ادعوا الله ان يجعلني منهم وعلى كل حال فنحن لا نعلم علما يقينيا بان الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله له إلا, لكذا إلا لسبب معين الله أعلم لكننا نستفيد من هذا فائده وهو الرد الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قوله سبقك بها عكاش ما, ما يجرحه لا يجرحه ولا يحزنه سبقك بها عكاش وسبحان الله صارت هذه مثلا إلى يومنها كلما طلب الإنسان شيئا قد سبق به قيل سبقك بها عكاشا اورد بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث وقال إذا اضطر الإنسان إلى القراءة إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه مثل أصيب بعين أصيب بالسحر أصيب بجن اضطر هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه يخرج من استحقاق لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعض العلماء نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله ويتصبر ويصل الله العافية وقال بعض العلماء بل إن هذا في من استرقى قبل أن يصاب في من استرقى قبل أن يصاب يعني بأن قال ادعو الله اقرأ علي لا تصيب للعين الله يصيبن السحر الله يصيبن الجن لا يصيبن الحمى فيكون هذا من باب من طلب الرقيه لامر متوقع لا واقع وكذلك الكي طيب فإذا قال انسانه الذين يكون غيرهم هل يحرمون من هذا الجواب لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يكتوون يعني لا يطلبون من, يكتب من يكويهم ولم يقل ولا يكون وهن وهو عليه الصلاه والسلام قد كوى اكحل سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ الاوصي الانصاري اصيب يوم الخندق في اكحله فانفجر الدم والأفحلل انفجر دمه قضى على الأسان انفجر الدم فكواه النبي صلى الله عليه وسلم في العرق حتى وقف الدم والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فالذين يكون محسنون والذين يقرؤون على الناس محسنون لكن الكلام على الذين يسترقون أي يطلبون من يقرؤ عليهم أو يكتبون يطلبون من يكويهم اللهم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار حسبي الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هما خليلان لله عز وجل قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخليل معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية ولا نعلم أن احدا وصف بهذا الوصف إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هما الخليلان وإنك لا تسمع أحيانا يقول بعض الناس إبراهيم وخليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله والذي يقول إن محمد حبيب الله فيه شيء في كلامه نظر لان الـ لأن القلة أبلغ من المحبة فإذا قال محمد حبيب الله فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أحباب الله كثيرون فالمؤمنون يحبهم الله المصريون يحبهم الله المقسطون يحبهم الله والأحباب كثيرون لله لكن الخله لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم وعلى هذا فنقول الصواب إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى كليم الله على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله سبحانه وتعالى كلاما بدون واسطة حين عرج به إلى السماوات السبع هذه الكلمة قالها إبراهيم حسبنا الله نعم الوكيل حين ألقي في النار وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأبوا وأصروا على الكفر والشرك فقام ذات يوم على أصنامهم فكسرها وجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم فلما رجعوا وجدوا آلهتهم قد كسرت انتقموا والعياذ بالأهل عنفسهم فقالوا ماذا ينصنع بإبراهيم قالوا حرقوه انتصارا لآلهتهم وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين فأوقدوا نارا عظيمة عظيمة جدا ثم رموا إبراهيم في هذه النار ويقال إنها إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنئة رموه بن من جنيق من بعد فلما رموه قال حسبنا الله ونعم الوكيل فما الذي حدث قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم بردا ضد حر سلام ضد هلاك لان النار حاره محرقه مهلكه فأمر الله هذه النار أن تكون بردا وسلاما عليه فكانت بردا وسلاما والمفسرون بعضهم ينقل عن, عن بني إسرائيل في هذه القصة أن الله لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع جميع نيران الدنيا برجا وهذا ليس بصحيح لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينه يا نار كوني بردا وعلماء النحو يقولون إنه اذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكره مقصوره يعني لا يسند كل نار بل هو للنار التي القي فيها ابراهيم فقط وهذا هو الصحيح وبقيه الدنيا بقت على ما هي عليه قال العلماء أيضا ولما قال الله تعالى كوني بردا قرن ذلك بقوله كوني سلاما لأنه لو قال كوني بردا فقط لكانت بردا حتى تهلكه لأن كل شيء يمتثل لأمر الله عز وجل كل شيء يمتثل لأمر الله انظر إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا أو كرها فماذا قال قالتا أتينا طائعين أتينا طائعين من قادين لأمر الله عز وجل أما الخليل الثاني الذي قال حسبنا الله نعم الوكيل فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين رجعوا من احد قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعا له أو عدوانا عليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم كما كفى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فاجعل هذه الكلمة دائما على بالك إذا رأيت من الناس عدوانا عليك حسبنا الله ونعم الوكيل يكفك الله عز وجل همهم والله موفر. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا رواه الترمني وقال حديث حسن مانا الهد أولا النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي منتريات البطون بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب التوكل واليقين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تغدو خماسا وتروح بطانا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل لو انكم توكلون على الله حق توكله يعني توكلا حقيقيا تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره لرزقكم كما يرزق الطير الطير رزقها على الله عز وجل لانها طيور ليس لها مالك تغير في الجو وتعد إلى اوكارها وتاوى رزق الله عز وجل